falar الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استموا اعتدلوا اقيموا صفوفكم وتراصوا الله اكبر الله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 آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنس إلا ما شاء لا يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الاشقاء الذي يصل النار الكبرى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 أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضذيع لا يسمن ولا يغني